ياللي عديت الشعب من وسط البحور ياللي نجيت الفتيه من نار الأتوك يلي فكيت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 لمست الاعمى فشاف النور اللي البركه شبعت الجموع، لمست الأعمى فشاف النور بكلمة فقام المفلوك ياللي بفيد البركة أشبعت الجبوح اسمع صرانا ذا انتا إلنا وعنينا علي أيت ما ذل تشعبي وسمعت صراخهم إن علمت أوجعهم فنزلت لإنقذهم. بنجيلك يا رب وإحنا عارفين إنك بتسمع الصلاة. بنجيلك وإحنا وصقين إنك بتستجيب. أنت اللي سمعت صراخ شعبك زمان. أنت اللي بتسمع أني الأسير. بتسمع حتى صلاة المطر. بنصلي زي معلمتنا ليأتي ملكوتك. امتلك حياتنا وقلوبنا تكون ليك تعال الكنيسنا واملاها بحضورك تعال لبلدنا املاها بنورك